حيز بثنائي لسيدنا علي وفاء اتصلاه سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسلك العروج في معارج المقامات الموصله الى حضرتك يا طور الكمالات مؤيده منك بتأييد العنايه المذهبات كل العناء والمبلغة غاية المنى مما لا يحصل بكسب ولا توجح ولا استيضاد وانما يحصن من فيض المواجهه بالاحسان والامتنان ورافه اللطف من الجنان يا حنان ويا منان يا رنف يا عطوف اللهم افتح لنا لوامع بواب التيسير ونفرنا بمشكات التنوير وارفع لنا عجاب الطمع والعادة واجذبنا إليك بجذب اللطف والمحبة والشوق والذوق والخوف والرجاء ولقنا الحجة على النفس والشيطان فيما يدعوان إليه من المخالفات وعصمنا من أتباعها كما عصمت لا طاعتك وولايتك من صفتك إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ أقولنا من الشبهات ونفوسنا من الشهوات وارواحنا من الكدرات وقلوبنا من الغفلات واسرارنا من الظلمات وقومنا بمداد الملكوت على عباء العباده والسلوك والرقا الى حضره قدسك وانسيك حيث المطالعه والمفاتحة والمواجهة والخطاب وشرب كؤوس المنادمة بلطائف الأسرار وعرائس المعارف قدس التجليات المبهجة للأرواح عاش الإرتياح المبشرة بواردهها بالسماح بواديها بالسماح والنجاة والفلاح بل بدايتها عن غايتها لأن الحقيقة في الحقيقة لا بداية لها ولا غاية